ان شاء الله يا رب الله أما تعرف شيء Thank <laughs> you. مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا قابل ما ضوّك بربك الكريم التي خلقك فسوّك <تصفيق> فعلاً يا الله جمیعیم. <Marvel> آه،